50 languages. شن қоры буури 59 59 почтам في مكتب البريد في مكتب البريد انا حبوچت بلاغر تدي اين يوجد اقرب مكتب بريد اين يوجد اقرب مكتب بريد انا بوشتي غوبتشا بلاغر هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد انا بياغر تودي يوجد اقرب صندوق بريد اين يوجد اقرب صندوق بريد بوشت ماركازا اول شيشيتاغ تحتاج لبعض طوابع البريد احتاج لبعض طوابع البريد اتركابي بيسما أبي لأجل بطاقة ورسالة لأجل بطاقة ورسالة أمريكا نس بوشت واسر تابس كم أجرة البريد إلى أمريكا كم البريد إلى أمريكا بغا حشتم تابس كم وزن, كم وزن الطرد هل يمكنني ارساله بالبريد الجوي هل يمكنني ارسلها بالبريد الجوي كم يحتاج وقت حتى يصل كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ تده تليفونچ يمكنني أن أتصل بالتليفون أين يمكنني ان اتصل بالتليفون تليفون و نئ صق انا حبلاغر تده شي توجد اقرب كابينه تليفون اين توجد اقرب كابينه تليفون تليفون كارتخر فيا هل عندكم بطاقات تليفون هل عندكم بطاقات تليفون تليفون خر زد تكل هل عندكم دليل التليفون هل عندكم دليل تليفون افستريم هل تعرف كود مفتاح النمسة هل تعرف مفتاح النمسة دد قصاج ماري سقيبلشت لحظه سابحث عنه لحظه سابحث عنه قرب ادج الخط مشغول باستمرار الخط مشغول باستمرار سد فده نومرا اوزتي واغر رقم الذي اتصلت به اي رقم الذي اتصلت به اب يتن فاي ينبغي اولا أن تضغط الصفر. يجب اولا أن تضغط الصفر.